ابن بطوطه يعود ابن بطوطة يعود في رحلة جديدة يشارك فيها ابن بطوطه عبد الرحمن ابو زهره الدكتور حماد احمد مرعي سلمى مديحه حمدي رحال فاروق نجيب فاطمه رباب حسين ابو سعيد محمد اسماعيل بالاشتراك مع خالد الذهبي محمود زكي نظير عبد الجابر الموسيقى ابراهيم حزين ابن بطوطه يعود قلما عبد المنعم خلف الله اخراجا محمد المساع وفي في هذه الليلة يا حسان هذا صحيح يا عبد القادر. <تصفيق> إنها ليلة من اللال النادرة في شدة رياحها وقسوة بردها خاصة هنا بين المقابر. أجل أجل. حيث نعاني نحن حراس هذه المقابر من شدة الريح ولا البرد الكثيرة والكثير. اسمع اسمع يا عبد القادر. إنني سأسرع الآن بالذهاب إلى بيتي لأحضر معطفا ثقيلا ارتديه فوق هذه الملابس لا, لا, لا بأس مطلقا وإنني احسدك أنت على أنك ما زلت تمتلك معطفا ثوفيا ثقيلا وأين معطفك أنت يا أخي <تصفيق> إن, إن زوجتي اكرمها الله مزقته إربا إربا <تصفيق> ولماذا فعلت هذا بحق الله لأن لون المعطف تغير وتبدل وصار في رأيها لا لون له فمزقته لتضطرني إلى شراء معطف آخر له لون محدد ومعروف <تصفيق> <تصفيق> إن معطفي أنا أيضا في طريقه لأن يصير لا لون لا <تصفيق> إذا أسرع بالذهاب إلى بيتك وارتداء المعطف قبل أن قبل أن تمزق وزوجتك مثلما صنعت زوجتي خاصة أن زوجتك وزوجتي صديقتان. <تصفيق> أصبت يا عبد القادر أصبت. إنني ذاهب الآن وسأعود إليك سريعا أركب. من السائر هناك في مثل هذه الساعة من الليل وفي مثل هذا الجو العاصف الرهيب أتراه حسان؟ <تصفيق> حسان حسان ولكن لماذا يجيء من هذه الناحية بينما بيته في الناحية الأخرى؟ من القادم؟ ما من القادم؟ ما ما ما ما ما ما ما من أنت؟ أنا؟ أنا نعم أنت ولماذا تسير هكذا بين المقابر في هذه الساعة وما هذه الأسمال البالية التي تضعها على جسدك والتي تشبه أكفان الموت أنا ذاهب إلى المدينة نعم ذاهب إلى مدينة فاس ولكن من أنت أيضا؟ ولماذا تسير أنت أيضا في هذه الساعة من الليل؟ أنا حارس هذه المقابر فأخبرني من تكون انا أبو عبد الله أبو عبد الله بن بطوطه نعم ماذا تقول؟ أقول لك أنا ابن بطوطه ابن من؟ ابن بطوطة من؟ عجبا لك أما سمعت عني أنا الرحالة المشهور أيها الرجل أما تعرف ابن بطوطه الرحالة المشهور سمعت عنه رحمه الله يرحمنا الله جميعا يا أخي ولكني أنا هو أنت هو أنت ابن بطوطه يرحمه الله نعم اغلب الظن أنك رجل مخمور. لعب الشراب برأسه فتجرد من ملابسه ثم نزع هذه الاكفان عن بعض الموتى ووضعها على جسده بدلا من ملابسه ثم, ثم ثم زين له الشراب أنه الرحالة بن بطوطه الذي, الذي مات منذ مئات السنين صدقني أيها الرجل أنا أبو عبد الله ابن تعني أنك خرجت من قبرك في هذه الليلة العاصفة وفي هذه الساعة من الليل آه نعم نعم هذا هو ما حدث <سؤال> إن هذا لشيء عجيب إذن يا <تصفح> يا أدركني يا حسان أدركني يا زميلي العزيز قادر. إن هذا الرجل في اسماله البالية يزعم أنه الرحالة أبو عبد الله ابن بطوطه ابن بطوطه نعم انا هو لسنا في حاجة إلى هزلك رجل فأنت ترى ما نحن فيه من حال بسبب الريح العاصفة والبرد القارص صدقني يا سيد حسان إنني أبو عبد الله ابن بطوطه آه. إن الأمر يحتاج إذن إلى لقاء لك مع غيرنا من المسؤولين فسر معنا لتلتقي بهم مم. وبعد لقائك بهم سيكون لي لقاء معك وسيكون لك عندي حساب وأي حساب؟ أقرأت يا أبي هذا الموضوع الغريب الذي اهتمت به الصحف كلها؟ نعم نعم يا فاطمة يا ابنتي ها؟ وما رأيك فيه يا أبي باعتبارك أستاذا في الجامعة وعالما من علماء التاريخ المهتمين بمثل هذه الأمور إنني أرى أن ما ذكره الرجل يدل على أنه بالفعل الرحالة العربي المغربي محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المكنى بأبي عبد الله والمعروف بابن بطوطه إذن فنحن أمام أمر خارق للعادة. نعم، ولهذا فإنني سأتبنى الأمر وسأهتم بالرجل. وكيف يا أبي؟ سأعاونه في أن يحقق رغبته التي أعلن عنها للمسؤولين ولمندوبي صحف. تعني، تعني استئنافه القيام برحلته المشهورة. والتي قام بها منذ أكثر من ستمائة عام نعم هذا هو ما أعنيه يا ابنتي إنني فخورة بحق بأن أكون ابنة الأستاذ العالم الدكتور حماد. مرحبا بك يا أبا عبد الله شكرا لك يا أخي اسمي أبو سعيد وقد اختارني الأستاذ العالم الدكتور حماد لأكون صاحبا لك في رحلاتك القادمة بمشيئة الله <تصفيق> يسعدني هذا يا أبا سعيد فأنا قد أخبرت حمادا بأنه من الأفضل أن يكون صاحبي في هذه الرحلات من أحفاد الكاتب الأديب بن جزين الكلبي الذي كنت قد أمليت عليه رحلاتي من قبل ولهذا فقد تم اختياري لهذه المهمة أرجو أن تكون نعم الصاحب وأنا أرجو هذا أيضا والآن قل لي يا ابن بطوطه بأي البلاد ستبدأ رحلتك القادمة؟ أم أفكر في أن أبدأ رحلتي بما كنت قد انتهيت من السفر إلي في رحلتي الثالثة أعني بلاد السودان <تصفيق> أنت تقصد طبعا دول إفريقية الوسطى ها؟ بل أقصد السودان أتشككني يا أبا سعيد في قدرتي على التذكر؟ لا يا أبا عبد الله عفوا فأنت مشهور جدا بقوة الذاكرة اذا فلماذا أقول لك السودان فتقول لي دول إفريقية وسطة قلت هذا لأن لفظ السودان تسمى به الآن دولة واحدة فقط آآآ وبقية الدول؟ لكل منها اسمها الخاص بها وإن دولة السودان لها استقلالها ولها حدودها الجغرافية الواضحة والمميزة لها عن سائر الدول الأخرى هكذا نعم يا أبا عبد الله هذا هو الواقع الآن كنا نسمي كل البلاد الواقعة في وسط إفريقيا بالسودا هكذا كان الحال وهكذا صارت الأمور الآن حسن جدا إذن فالأُأجل السفر إلى وسط افريقيه هذه لمرحلة أخرى وسأفكر في بداية أخرى لرحلات القادمة لا بأس مطلقا يا أبا عبد الله. سعيدا يا أبا سعيد إن ابن بطوطه العائدة إلى دنيانا يا سلمة قد أزعجه جدا ما قلته له من أنه يجب عليه عمل جواز سفر ليتم التأشير على صفحاته بالسماح له بمغادره البلاد أو لدخول بلد ما وبتاريخ الدخول للبلد او الخروج منه وأنه يجب عليه أن يحمل هذا الجواز معه حيث مرتحك عجبا ولماذا انزعج الرجل من هذا؟ إنه إجراء عادي <تصفيق> إجراء عادي في زماننا هذا يا سلمة لكنه لم يكن عاديا في الزمن الذي كان يعيش فيه ابن بطوطه قبل رحيله عن هذا العالم ولهذا فإنه قد أزعجه هذا الأمر هكذا؟ نعم والأكثر من هذا أنه ظن أنني أزخر منه أو أنني أضع العراقيل أمامه حتى أثبت عزيمته عن القيام برحلاته يا للمسكين إن مواقف كثيرة سيجدها شاذة وغريبة بالنسبة له <تصفيق> تماما يا سلمة تماما وأنت بالتالي يا زوجي العزيز ستجد نفسك في حيرة شديدة معه ولهذا يجب أن تعد نفسك لمواجهة هذه المواقف أطلب من الله العون يا سلمة <تصفيق> والآن إلى أين أنت ذاهب يا أبا سعيد؟ لمقابلة الدكتور حماد من اجل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعمل جواز السفر لابن بطوطه أعانك الله إذن يا أبا سعيد والآن يا ابن بطوطه مم. ستخرج مع أبي سعيد لعمل صور شخصية لك لعمل صور شخصية لي؟ نعم فانه من اللازم تقديم عدد من الصور الشخصية مع ورقة البيانات التي ستملأها وتقدمها للمختصين من أجل عمل جواز السفر. لكني ما كنت أعمل شيئا من هذا في رحلات الثلاث السابقة ومع هذا خبرني ها؟ ماذا تعني بالصور الشخصية يرحمك الله؟ أعني أعني أعني صوراً فوتوغرافية. إنك زدت الأمر تعقيداً، فقد حذفت كلمة شخصية لتضع مكانها كلمة غريبة. <تصفيق> إنني أقصد أن تقدم للمسؤولين رسماً. نعم، رسماً يبين ملامح وجهك. هذا إذا كنت بحق تريد استئناف رحلاتك يا ابن بطوطه <تصفيق> هذا حسن ولكن هذا سيستغرق اياما طويلة طبعا كما أن الرسام سيجلسني أمامه ساعات طويلة كل يوم لإتمام هذا الرسم وأنا بطبعي أكره مثل هذه الجلسة فأنا محب للحركة دائما <تصفيق> كلا كلا كلا يا ابن بطوطه إن الأمر لن يستغرق أكثر من عدة دقائق. هراء؟ نعم هذا هراء وسخرية بي من غير شك إن الرسم في تلك الدقائق لن يستطيع أبداً أن يرسم ملامح وجهي إذا ما قيمة هذا العمل؟ إنه عابث عابث؟ أما قلت لك إنك تسخر مني يا رجل